احباط با... طايتس حد عارف يعني ايه احباط طايتس ايه ايه, إيه؟, إيه؟, إيه؟ جاي من احباط بجد جاي من احباط يعني ايه احباط طايتس ما في دكاتره هنا خالص ما فيش اطباء يعني ايه احباط طايتس ايه خدمة الاحوال لا ده ده اول حته في الاحباط اي مرض في الدنيا اي مرض في الدنيا لغته راحل في تطوره بيبدأ في الغالب بالتهاب الالتهاب ده اي التهاب بتعباره عن مسمى العضو اللي هو فيه زائد كلمة ايتيس. يعني دي اسمه لوز اللوز بالانجليز يعني ايه تونسي التهاب اللوز اسمه ايه تونسي لايتس حاجة تانا اسمها فارنزايتس فارنزايتس اهو ده بقى احبطيس في واحد عنده احبطيس عايش مكتئب مغمأة وعايش محبط ومكتئب عايش الدنيا اثير خطايا كل ما تحصل له مشكلة عنده احساس دائم بالعجز والفشل والاحباط والاكتئاب يعني الاكتئاب ده يا جماعة اشهر مرض واعلى معدل امراض في العالم الوقتي مرض الاحباط والاكتئاب الناس آه آه مكتئبة آه ومحبطه ليه؟ قال لك ان كل عشر مكتئبين منهم تسعه سبب اكتئابهم إن هم بيحتقروا زواجهم ازدراعه لنفسه أوه أوه. يفضل جايب, جايب نفسه, نفسه اول ما تحصل المشكله ويحطها قدامه ويعري نفسه ويفضل يضرب فيها بل بل بيقولوا يفضل يجلد نفسه بيسموه ايه جلد الثات جلد جلد يفضل يجلد في نفسه مره ورا الثانيه ويفضل يعنذ في نفسه انا عايز اقول ان مش غلط ابدا انك تقيم اخطائك وتقف مع نفسك واقفه مرة والثانيه والثالثه الغلط ان انت تجلدها وتعريها وتفضل تانف في نفسك مره والثانيه على كل صغيره وكبيره طب مش ده اسمه محاسبه, محاسبة النفس اللي الشرع صرع صرع جاء بها بل, بل, بل, بل ان ربنا سبحانه وتعالى اقسم بهذه النفس, النفس قال لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم ايه بالنفس اللوامه طب ايه الفرق يا جماعه بين جلد الذات ومحاسبه النفس حد عارف حد عارف حد عارف حد عارف حد عارف ما هو الفرق بين جلد الزاد زاد زاد جلس زاد جلس زاد ومحاسبة النفس ايه رايكم عايزين نشارك اه دايما شايفها غلط دايما شايفها وحشه في شعره يا بين محاسبة النفس النبت النبت النبت النبت النبت النبت وبين جلد الذات الشهره دي هي اللي بتفرق بالحقيقه بسيطه قوي حرف يفرق بين الالم والامل ايه الفرق بمحاسبة النفس وجلد الذات قالك ان محاسبه النفس ان تبحث عن اصل الخطا وتحدد اصل المشكله كي تعالجها يعني انت بتدور على المشكله فين عشان ايه عشان تعالجها وتحلها وده اللي اتى به اما جال في انك تمسك نفسك تقعد تؤنبها وتبكي على كل خطايات مرة وراء تانية بدون ان تحدث اي جديد عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قال ود الشيطان لو ظفر منكم بمثل هذا ان هو يوصلك لمرحلة اليأس مرحلة ايه, ايه. اليأس والقلوب والاحباط ان هو يخليك عندك احبطك يوصلك لمرحلة الاحباط يبعدك كل البعد عن مواقف الصرح عن مواقف الصرح, الصرح, الصرح الص وكل قضيتو ورسالته في الحياه ان انت تبقى انسان كئيب وحزين, وحزين, وحزين, وحزين, وحزين ايه موسيقى موسيقى كئيب وحزين الشيطان الله عز وجل قال في قراني ان من نجوى من الشيطان ان من نجوى ايه من الشيطان لي يا جماعه ليحزن الذين امنوا ان من نجوى من الشيطان ليحزن الذين عملوا الشيطان. الشيطان نفسه ان انت تبقى ايه حزين ان انت تبقى مكتئب ان انت تبقى يائس وهذا الوقت هذا اليائد يخرج من الملة تعرف كده هذا اليائد يخرج من ملة الإطلاب الله عز وجل تحدث في سورة العنكبوت عن الكافرين قال أولئك يأس من رحمتي وقالها يعقوب لبنيك يا بني يذهبوا فتحدثوا من يوسف واخيه ولا فيأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون وقالها ذاته جدوا مين فإن إبراهيم, إبراهيم لما قم بشروه, بشروه, بشروه, بشروه بالغلام قال, قال أبشرتموني على أم السنة الكبر فماذا تبشرون قالوا, قالوا, قالوا, قالوا, قالوا, قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القالطين قال ومن يقنط من رحمة ربي إلا القوم الضال اليأس والقنوط كفر, كفر بالله. بالله, بالله. بالله كفر بالله لانه هو خلاص ليه يكفر بالله. بالله لان ما عادش بينه وبين ربنا اي نوع من انواع الصله فيأت من رحمه الله ده مش فاهم مش عارف اللي بيقع في الاحباط ده مش فاهم ده بيبقى اسير نفسه بل, بل أسير, أسير شيطانه الشيطان يفضل معاه, معاه مرة, مرة, مرة, والتانية مرة والتانية والتالتة, والتالتة, والتالتة, والتالتة الشيطان مش مهمته ان انت تزنب يعني هو الفكرة, الفكرة مش انك يتحط في سجل سيئاتك ان انت أذنب فيتكتب في, في السكور ان انت عندك ايه سيئه خالص الشيطان يفضل معاه مر ورا التانية ورا التالتة ورا الرابعة لحاجة ما تخليك تؤمن ان انت انسان فاشل وان انت كل مر بتنقض عهدك مع ربنا كل مر تنقض العهد مع الله مر ورا التانية ورا التالتة ورا الرابعة لغاية ما تستسلم فتقول يقول. طلما هي بيضة بيضة خلاص خلاص ويبدأ يخوض يب... يخوض في الزنوب قيمنا المرة الفاتة بعد, بعد ما كان, كان... مرة, واحدة مرة واحدة بقت ايه بقت منها كما, كما, كما قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا انه كان ايه فحشة هي مرة وثاء اسبيلا بقى طريقه طريق الذنب والمعصيه هو الشيطان يفضل معاك كده. كده ويبدا المرض يتدرج, يتدرج. يتدرج. اول مرحله مرحلة, مرحلة, مرحلة ايه التهابايت بصايت بصايت بصايت دكاتره علم الامراض يقولك ان المرض له مرحلتين مرض حاد ومرض ايه مزمن مزمن مرض حاد 10 ايام اسبوعين كده بيبقى لسه في اوله وبعد كده بعد ما يتحول من مرحله الحاد يتوطن في الجسم ويستقر ويبقى مرض مزمن خلاص ما عدتش تقدر تعالجه او بقى صعب بالجسم الهبتايتس بيتحول لحاجه اسمها هباتوز اسمها يا جماعه احبا تقولك ذا الدزيد دا المرض اللي بيستمر معاه بيبقى انسان كئيب، انسان مكتئب عابس قانب يائس مغماها في كل حاجة, حاجة طب ليه دا ربنا سبحانه وتعالى بيقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يسمعون يقول لك طب ما ربنا بيقول ان الله لا يحب الفرحين صح ولا غلط صح يا جماعه اقول لك ان ربنا قال كده على لسان قوم قارون لقارون لما فرح بمعظويته إصطال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين بالمعصية إنما نحن مأمورون بالفرح بالطاعة الفرح بالطاعة ما تبقاش إنسان محبط وكئيب افرح وفرح لحوله خليك على يقين بقدر الله خليك على يقين أن الله عز وجل حكيم يقدر لك الخير الله عز وجل, وجل. حكيم عشان كده من زوجي قال لابني لما منعه الله عطاءه قال يا بني لا تعد منع الله بخلا فانه لم يمنعك بخلا وإنما منعك لطف نقول تاني يقول تاني النبي صلى الله عليه باريس ابن الجوزي قال ابنه يا بني عد منع الله عطاء عد منع ربنا لك عطاء فانه لم يمنعك بخلا وانما منعك مطفن يعني ايه واحد كان نفسه يتجوز واحدة في واحد كان نفسه يدخل الكلية الجوية واحد كان نفسه يسافر دبي ويشتغل في دبي واحد كان نفسه يشتري حتة الأرض ده. واحد كان نفسه يشتري البيت ده واحد كان نفسه كان نفسه, كان نفسه كل أمنياته على النقطة ده يقوم ربنا سبحانه وتعالى منعو من ذهي اول حاجة يقوله ايه طب ليكنا يا رب ويفضل اثير ما يتمنيه ويفضل انا انسان مش كويس انا مش ناجح انا فاشل انا ربنا خلاني عشان خدش النار لو ما صلص الفجر يفضل يومه كله تعبان ومتداين لو خطبتها تفسخت انا انسان فشلة انا ما علي النجاح انا بالتعبير المصري ايه موكوس صح ولا غلط انا موكوس انا حظي قليل ويخلي المشكله مشكلتين مشكله مع ربنا في علاقته بالله وإن ربنا سبحانه وتعالى بيخذله بيوفقوش ومشكلة تانية المشكلة اللي هو فيها مشكلة سواء بقى وفي الشغل او او او خلى المشكلة مشكلتين وده خلل في معاملة الله عز وجل وده مخالفه صريحة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم اسمع النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه عشان نبقى نعالج الامور بحكمة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من نام عن صلاه أو نسيها فليصلها إذا تذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وصلتكما يعني من نام عن صلاة او نتيها فليصليها اذا تذكرها لا كفاره لها الا ذلك وقال النبي عليه الصلاه والسلام المنسيا وهو صائف فاكل وشرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وايه وتقام احترم نفسك يعني احترم حق نفسك ان هي بشر وتنسى احترم ان انت بشر واحترم ان انت تنسى الوحيد الذي لا ينسى هو الله لا يضل ربي ولا ينسى <تصفيق> تعالى انما انا تنسى احترم ان انت بتنسى واحترم قدر نفسك عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال رحم الله مريئ عارف قدر نفسه يعني اعرف قدر نفسه عرف قيمة نفسه, نفسه, نفسه, نفسه, نفسه, نفسه, نفسه, نفسه ما تقولش ان انا وحي ما تقولش ان انا سيء ما تقولش ان انا خبير النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول لنا احدكم خبثت نفسي ده الكلام بلد وينما يقول كسلت نفسي اقول ان احيانا بضعف احيانا اذنب ولكن في كل هذا انا بحبك يا رب انا عايز يا رب انا اريدك يا رب يجعل تتصور انك فيه هي يدية الشيطان لو ظفر لو منكم بهذه من حتى إن هو, هو ييئسك من, من نفسك ويقنطك من, نفسك من رحمه الله كان رجل, كان رجل يدعى رجل سهيل, سهيل بن عمر الثقف هذا, هذا الرجل كان مسافرا هو وزوجته فخرج عليهم قطاع طريق فأخذوا طعامهم وأموالهم وجعلوا يأكلون إلا كبيرهم فقال له سهيل بن عمر ما لأراك لا تأكل الرجل اللي هو إيه اللي هو الزعين فقال له ما لأراك لا تأكل معهم فأجابه في خشوع وتواضع قال يا أخي إني صائم اليوم صائم قال صائم وأنت تسرق يعني, يعني بالثالث صيامك مثلا صائم وأنت تسرق فقال له يا أخي إني أفعل كل شيء وأترك بيني وبين ربي بابي لعل يوما أن أدخل فيه انا بعمل كل حاجه وبسيب بيني وبين ربنا ايه باب باب باب يوما ان ادخل فيه واحده ست فقيره فقيره في اخر الشارع بتودي لها كيسين رز وزازه زيت وكيسين سكر باب ما تقفلوش كل يوم انت نازل الصبح تنزل على ودتك جاري وتقبل اذهب باب ما تقفلوش مكاعدين بتصليهم باب ما تقفلوش شغال في الدعوة ومتوزع ورق ومش عارف ايه باب ما تقفلوش بتحفظي اخت ولا بترعي ايتام باب ما تقفلهوش قال يا هذا إني أفعل كل شيء وأترك بيني وبين ربي بابا لعلم يوما أن أدخل فيه بعد ثلاث سنوات ذهب سعيد بن عمرو إلى الحج ليحج فلما طف البيت وهو يطف بالبيب وجد هذا الرجل يقف أمام حجر الكعبة متعلقا باثار الكعبة يبكي ويضع الله عز وجل وكان وضيء الوجه يبدو عليه آثار الصلاح فلما رآه قال له يا هذا ما هذا قال له دخلت من الباب المفتوح وصلت وصلت وصلت وصلت وصلت إياه وصلت أن تزيء الظن بنفسي وأن تزيء الظن بالله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول صلى عليه. <تصل> عليه لا يموتن أحدكم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله أحسن الظن بالله أئمة كبار صبار النعياد صبار النعياد من الأئمة الكبار كان قاطع طريق كان لفظ بيوت حرامي غسيم قل الله كان حرامي غسيم يقول فتسوّرت حائطا ذات ليلة فصورت حائطا ذات ليلة فكان صاحب الدار يقوم الليل وكان يقرأ بالحديث سورة الحديث حتى اتى على قول الله عز وجل، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من حق فبكيت وقلت بل انا يا رب بل آن يا رب بل آن يا رب وبقى الفضيل المعيان عارف يعني اه مين حدا كبيره على ربنا, ربنا, ربنا ان الله لا يتعظمه سيد اياك انتي اث من روح الله و اياك انتي أسل أسل من نفسك ربع العدوية حد عارف ربع العدوية مين ربع العدوية الميدان بس هو ده اللي انت تتعرفه من ربع العدوية, باش باش باش العدوية؟ لا بسم الله ها زين ربان العدويه كانت من العابدات الزاهدات <الزهزائي تصفيق> كانت من الائمه ربان العدويه لم يشهد في النساء مثلها في تبعين في الزهد والعبوديه كانت ذات ليله تصلي فتصور لص بيتها وكانت زاهدة فدخل النص بيتها فجعل يدور ويبحث ملأت حاجة فأغلق الباب وولى فقالت يا رب عبد وقف ببابي فلم يجد شيئا فرد, فرد, فرد, فرد, فرد, فرد, فرد, فرد فأقمه بين يديك واجعله يقف على بابك ولا ترده يا أرحم الراحمين ثم بدحت الباب ونادت عليه قالت يا عبد الله توضأ وصلي فاستقام وكان رجلا صالحا. ما فيش حاجة على ربنا يا جماعة ما فيش حاجة على ربنا سكان الثوري كان يقول لا يحملن أحدكم سوء الظن بنفسه سوء الظن بنفسك انا وحش اه بس ربنا كريم بس ربنا, كليم ربنا, كليم ربنا رحيم, رحيم, رحيم, رحيم, رحيم اذا اقبلت عليه يقبلك, يقبلك ولا, يردك ولا, يردك ولا, يردك ولا يردك لا يحملن احدكم سوء الظن بنفسه الا يدعو الله عز وجل فان أشر الخلق ابليس لما دعا الله عز وجل راجيا قال ربي فانظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال إنك من المنظرين ولازم تفهم حقيقة بشريتك أنك بشر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت مصرش النبي يا جماعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم جاء بقوم اخرين فيذنبون فيستغفرون فيغفر الله لكم اعرف ان الذم مكون من خريطه الدين التالت الدم مكون من مكوناتك البشريه الله عز وجل كتب الذم على بني ادم حتى في خلاف كبير من علماء العقيلة ان الزمن صغار الذنوب بتجوز على الانبياء ولا لا تجوز على الانبياء بذليل ان ربنا قال وعصى آدم ربه فغوى تمام الزمن بدأ يا جماعة شيء جبل ولكن ماذا بعد الزمن النبي عليه الصلاة والسلام يقول حديث جميل اوي والسلام لعلك اول مرة تسمعه, تسمعه. تسمعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن والإيمان واحفظ الحديث بل. مثل المؤمن والإيمان كمثل الفرس في آخيته يعني الفرس مربوط في, في الحتة اللي بيأكل فيها دي مربوط فحب. مثل المؤمن والإيمان كمثل الفرس في آخيته يصول يصول ثم يعود إلى آخيته يعني انت مهما بعث ومهما روح, روح ومهما لفيت ومهما شرعت لك لك ومهما غرّت ملكش اللمين إلا ربنا إلا ربنا ابن قيم اورد اثر في كتاب طريق هجرتين أن الله عز وجل يقول عبدي أنا بُتك اللازم فلذب بُتك فإن وجدتني وجدت كل شيء وإن أنا فتك فاتك كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء نقول تاني صلى على النبى عليه الصلاة هو المروح مش تجد الأعمال طب المروح يعني هو إحنا بوزنبين أو كل حاجة بس حد يقول الحديث اللي ده يا جماعه ثم يعود الى اخيه عايزين نطلع يا بحقيقة الذنسك كإنسان جبلت إن أنت إنسان مذنب صح ولا غير إبقى أنت, انت هتذنب كده كده هتذنب ولكن آلية التعامل مع الذنب ثق التعامل مع الذنب في واحد لما يذنب يفضل يأنف في ضميره والمبلغة لتأمين الضمير دي يا جماعة بتعمل ضغوط نفسيه ومشاعر مقلمه جدا علماء النفس بيقولوا على حاجه ما ادمان مشاعر السخط بقى مدمن لحزن الحزن مدمن لكآبه مدمن لاستراق نفسك ويقطع رقبه نفسه ويدفنها يسموه قبر اليأس لا, لا استعن على نفسك بربك استعن بالله لما تذب ردها الربنا انقل المشكلة عند ربنا الله عز وجل امتدح أصفى أوليائه سيدنا داود قال نعم العبد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 أول استعان على نفسي بربنا ربنا. استعان بالله ولا للمشكله <تصفيق> عند, عند, عند ربنا استعان بالله رجع لربنا ما قالش بقى ان هي بايظه بايظه وفضل ايه يا اول تول قصص المشكله رجع لمين رجع لربنا يعمل عب انه ايه أول المبالغه في تانيب النفس قد يظن بعض الناس ان هو يريد ان يصلح نفسه ويهذبها لا, لا. لا. المبالغة, المبالغة في التأنيف او في محاسبه النفس زي الدواء كده لما تاخد جرعة زياده الجرعة الزيادة دي قد تكون قاتلة زي الفارس الفارس اذا اراد ان يضرب فرسه ليتحسك ضرب الفارس ضرب زينة فكان في مقتل فمات, فمات. فمات. فمات. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تكن كلم بات لا تكن, لا تكن ايه تكن لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى, أبقى, أبقى يعني, يعني, يعني يعني ما تضلش تضرب في نفسك، لو وصلت للإنت عايزه ولا أبقيت إيه ولا أبقيت لبتك لا تكن كالمنبت، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى عشان كده الحل كان في كلام النبي عليه الصلاة والسلام استعن بالله ولا تعزل عارف لما يقول لك إيه خرج البطر لجواتك حد عارف يعني خرج البطل اللي يعني ايه خرج البطل اللي آه آه آه اه اه عارفه ولا لك موضوع ثاني انت مش انت انت جعان اه انت مش انت وانت بقيل عن ربنا انت مش شايف انت مش شايف انت اول ما بتوخ حصة اول ما تشيل مادة اول ما يحصل ايه مسكنة انا ينتين وحش انت مش وحش انت مش وحش علماء النفس سموه التنافر الادراكي يعني ايه التنافر الادراكي كل الناس شايفاك حلو. حلو انت من كتر ما انت بتلح على نفسك في عقلك الباطن ان انت سيء بقت صورتك قدام نفسك دايما انك سيء دايما انك مش ناجح دايما ان انا عندي ثقه بنفسي قدام اي حاجه انا مش هانفع ليه استعن, استعن بالله لا لا ولا, تعجل ولا تعجل استعن بالله ايه, استعن بلا ايه, بلا ايه ولا, تعجل. ولا تعجل في مثل امريكي سمت بيقول سمت ايه. ايه عشان بس احنا عايزين نحول المشكلة او المطبات الى <تصفيق> مش ما متبقاش عقبات خطوات قوة مراحل قوة بيقول sometimes I win يعني احيانا انا بكسب and sometimes I لا مش لوز هو المتصور هي بقى المتصور يقول لك ايه سام يعني احيانا انا بكسف فكان المقابل احيانا انا بخسر لا لا لا أحياناً بكتم وأحياناً بتعلم. يبقى الخسارة أو الفشل. بتتبع إيه؟ تعليم. تعليم. تعليم. تعليم. تعليم. عشان كده قلنا الفشل هو مجموعة الخطوات المتكررة التي تسبق النجاح. ثم أسألس اللي اخترع البتاع ده لأنه بستين وأي حاجة. اللي اخترع الكساف ده اللي اخترع الكهرباء ثماث أليسون انت عارف اخترع الكساف المحاولة كانت رقم كم ألف المحاولة رقم ألف انت بقى بتحاول كم مرة اللي يكمل المحاولة الأولية ما يبقاش موثرين <تصفيق> ألف مرة، 992 محاولة فشلت ونجح فين؟ في المرة، في, المرة المرة الألف, في الألف. هي كده خليك كدا إنسان ناجح، ناجح، ناجح. كن نفسك. هن نفسك. هن نفسك. كلمة نقول يوماً كتوبة على, على مقر القوات خاصة أمريكية. نقول يوماً بيقول يقول كلمة جميلة وبيقول ايه كن نفسك التي يجب أن تكون. كن ايه كن إيه؟ كن, إيه؟ كن, نفسك كن نفسك التي يجب ان تكون, بس تكون بس خلي, خلي لك عقليه مستقلة, مستقلة, مستقله خلي لك تفكير مستقل طور من نفسك صور صور صور صور صور صور صور نفسك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جماعه انا تربيت ان ما ينفعش نقعد في قعده ومنصليش على النبي صلى الله عليه وسلم اللي مش هيصلي على النبي ما ينفعش يعني صلوا على النبي كن نفسك التي يجب ان تكون قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكن احدكم امعه إذا أحسن الناس أحسن, أحسن, أحسن, أحسن, أحسن وإذا أتاه أتاه يعني إمعة ابن منظور في فلسنان العرب يقول أن إمعة هو الذي ينظر بعين الناس يعني إيه ينظر بعين الناس لاغي شخصيته تماما وبينظر بيه بيه بعين الناس ذاتي نهي شرعي النبي عليه الصلاة ان انت تكون تابع لازم تكون رحمكم الله لازم تكون شخصية مستقلة لا يكون احدكم امعه اذا احسن الناس احسن واذا اثاؤه اثاؤه تدعمل ايه اشهر رئيس في العالم رئيس اكبر دولة في العالم مين مين مين مين يا عمي بولك اكبر, عمي بقولك أكبر, بقولك في أكبر, أكبر بقولك دولة في العالم اكبر رئيس دولة في العالم أوباما. اوباما قالوا ان ستين في المية من نجاح اوباما كانش عرحم لك شعار حملته انتخابيه حد عرف شعار حملته ايه حملته ايه ايوه انا ايه يسوي كان يسوي كان يعني ايه يسوي كان نص صفيه عايزين نحل مشكله المجاري يسوي كان عايزين نحل مشكله الفضاء يسوي كان معيناه مقاعد حل, حل, حل. حل بس اعطاء نفسك. نفسك. نفسك ومن حولك حولك شحنه من الامل, الأمل. تفاؤل بالخير خير. تجده ايه المانع بل. ان انت تبقى عبد صالح. صالح. صالح يعني هما يا جماعه, هما جماعة. بالرحمة. بالرحمة. الناس الصالحين اللي سبقونا بالرحمة. كان احسن مننا لا لا لا مش انا ممكن ابقى عبد صالح, صالح. أنا ليه أعد ضحّص بنفسي وأعد فكتاي وأعد ضحّص بنفسي, بنفسي وأقول إننا مش هبأ ممكن لا والله ربنا عين سنه من الأولين وسنه من الآخرين في عباد صارحين ربانيين قد يكونوا موجودين بيننا. صح ولا والغلطة ابن الجوزي لما جاءه احد طلبته قال يا امام سبق السابقون وبقينا نحن في البطلين يعني ايه؟ يعني, ايه؟ يعني ايه يعني اللي وصل وصل خلاص احنا احنا ما عادش ينفع سبق السابقون وبقينا وبقين في البطلين قال يا بني. يا بني تعرب لمن أعطاه فإنما, فانما مولاك هو مولاهم وصلت وصلت وصلت اولى ثاني اولى لمن أعطاه يعني اللي أعطاه هيعطيه صارت عاده صارت لمن أعطاه فانما مولاك هو مولاهم كم من أكثر من أكثر المسلمين المشركين غلظة وتعذيبا على المسلمين في مكة كان سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا عمر بن الخطاب كان له جارية تدعى زنيرة وزارية تسمى النهدي كان يطلب يضرب فيهم موت أن تشرق الشمس يفضل يضرب فيه ولما يركن يقول ما إيه يقول لها والله ما تركتك كلا وإنما تركتك ملالا يعني إيه؟ أنا بس برايح سواء يعني هيه هي أنا متعبش شوفنا ضرقت إيه نغضرقت نصب بالعمل إنما ديرين وفي مره لما تجهز المسلمون لهجره الحبسه هم المسلمون هاجروا الحبسه المسلمون هاجروا الحبسه امتى الهجرة الاولى هجره الحبسه الاولى وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دعا لسيدنا عمر قال اللهم اهدي احب العمرين اليك عمر بن الخطاب وإيه؟ وابو جهل فكيف كان النبي عليه الصلاه والسلام يدعي لكل كفار وهم كانوا من اغلب الناس على المسلمين في مكه لانه كان عارف مواطن القياده عارف ان ده لو صلح فيصلح به عدد كبير, كبير فناء النبي عليه السلام قال اللهم مهدي أحد الأمرين وبدا الإسلام تخالط بشاشته قلب سيدنا عمر ومر سيدنا عمر على امرأة حامل مقرب يعني ايه حامل مقرب في الثامن التاسع وكانت تتجهد هي وزوجها للسفر للحبس كانت أبدوها في السفر يبتاع متاعا فمر عليها قال لها إلى أين يا براه سيدنا عمر بيقول لها إلى أين يا براه قال ادعنا نتيح في أرض الله فإن أرض الله وسعة نعبد الله فإن أرض الله وسعة فابتسم لها وقال صاحبتكم السلامه نمين عمر بن الخطاب بيقول لها صاحبتكم السلامه بقى فالست بقى ايه طمعي. طمعي طمعي طمعي طمعي. فلما جزها جه قالت له اما سعرت ان عمر بن الخطاب يسلم قال لها اجننت يا امراه عمر بن الخطاب نسلي نسلي نسلي نسلي نسلي نسلي والله لو اسلم حمار الخطاب ما اسلم عمر بن الخطاب اسلم عمر بن الخطاب, عمر بن الخطاب ولا لا للنبي قال لو كان نبي بعدي لكان عمر وان كان في امتي محدثين لكان عمر بن الخطاب ايات ان تحقر نفسك وان تنظر لها بافتراء ليلا. ليلا أنا انا عايزك تخرج النهارده بشعار ده ليلا ليه انا مبقاش عبد صالح كبير على ربنا لا والله نفسي مبقاش انا انسان محترم قدام نفسي وقدام المجتمع كله كبير على ربنا كبيره. ليلا, ليلا. ليلا. لا والله ان الله عز وجل لا يتعاظمه شيء اطلب تجد مهما كان هذا الطلب طلب. امامك كبير, كبير فهو عند الله عز وجل, الله عز وجل صغير, صغير. صغير. مهما كان الطلب ده صغير. مستحيل صغير. اذا كنت عبد رباني عبد عبد الله عز وجل لا يصنع لك المعجزات الربانيين فصح تعال بيغير لهم الجغرافيا والتاريخ والماضي والحاضر بتاع الدنيا كلها كله. ربنا يقلب لهم الدنيا كلها شوف سيدنا زكريا لما قال له رب قال ربي اني ذكر رحمة ربك عبده زكريا اذن ماذا ربه لداء خفيا بعض المفسرين قالوا خفيا لانه كان خائف من حد يشوفه لانه طلبه مش منطقي وكان كان قولي مرجوح في التسنين بس شوف لدرجه ايه اذنا ربهم نيا قفيا قال ربي اني وهن العظم مني سيدنا زكريا ما قالش وهن العضلات ولا الاعصاب ولا الجلد ولا اي حاجه من الحاجات البسيطه دي ده قال إيه؟ وهن العظم اقوى حاجه في الجسم مش ضعفة ده وهن وهن العظم مني, مني واشتعل الراس شيبا بل بل لكن هي نبقى ولم اكن, ولم أكن, أكن بدحائك رب شقي عمري, عمري, عمري ما شقيت بدحائك يا رب عمرك سمعت عن حد قال يا رب وربنا خزنك لا والله عمرك سمعت عن حد استغر بالله وربنا لم يغيث عمرك سمعت عن حد استغر بالله وربنا لم يجير ولم أكن بدعائك ربي سقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يارثوني ويارثوني ألي عفو ربنا قال له يا, يا, يا, يا زكريا إن نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميم قال ربي أن يكون بغلام مش كنت انت بتسأل, بتسأل بتقول يا رب أنا عايز كرم ربنا عايز ولد، مش بسهدش ده كرم ربنا ربنا قال له يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيط قال ربي انا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأة عاقر قال كذلك قال ربه هيا ده هو علي هيا لا ده مش سهل ده أسهل من السهل هو علي هاي انت مع رب عظيم كل اللي انت عايزه يهمله لك إن الله لا يتعظمه شيء إلا حضرتك المتصور إن هو كبير عند ربنا أصغر من الصغير سيدنا موسى لما ربنا أرسله طلب طلبات من ربنا أيوة. ايوه قال ربي عد قال ربي, ربي اسرح لي صدري ويسر و... و... لي امري واحل و... العقدة من لسان يفه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اخص ذهي اذري اذري في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا 11 سؤال, سؤال, سؤال, سؤال, سؤال, سؤال ربنا قال له ايه قال قد اوديت ها اوديت ايه سؤلك يا موسى السؤل ده تطغير سؤال يعني الحداثر سؤال اللي انت مستكبرهم دول عند ربنا سؤل قال قد اوتيت في تا في تا في تا في سؤلك يا مساء وكمان مش كده ولقد مللنا عليك, عليك مرة اخرى انت وانت وانت وانت وانت متصور, متصور, متصور, متصور ان انت بتاخد لما مين تطلب مين مين ده احنا بدنا لك, لك من قبل ما, ما تطلب ولقد مللنا عليك مرة اخرى ان اوحينا الى امك ما يوحى لما تبقى حد صالح ربنا سبحانه وتعالى مش بيجيبك على تساؤلاتك بس لا قبل أن, أن تسأل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيد عائشه لما نزل قول الله عز, عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء قالت يا رسول الله والله ما أرى ربك إلا أنه يسارع في هواك ربنا فيسارع في هواك Allahu اكبر الله, أكبر الله أكبر à nos réunions قال قد اوتيت سؤلك يا موسى الصله بالله يا جماعه حسن الصله بالله اليقين في موعود الله اليقين والثقه بالله تصنع المعجزات يعني سيدنا موسى, موسى لما قال الله له وما تلك بيمينك يا موسى قال هي ايه هي اعصار أتوكع علي وعش بها على غنم ولا فيها مآرب اخرى قال ألقاها يا موسى فالقاها فإذا هي حية تسعب قال خذها ولا تخول. سيدنا موسى كان خايف لكن معايا سيدنا موسى كان خايف من العصر احيانا <تصفيق> ربنا سبحانه وتعالى بيجعل لك الحل مش مرئي او تظن ان بمخالفة الشرع ان انت كده هتزنق لا لا ربنا قال خذها ولا تقتل امسكها وهي حيه فاتح بؤها امسك الحيه الحيه امسك الحيه اه اه خذها ولا تخف كانوا أيدوها سيرتها الأولى لكن عنده ثقف في الله إنه أول ما ينسكها هترجع تاني فلما أطاع الله عز وجل وأقام مقام العبودية كانت حل كل مساجد سيدنا موسى العصايه دي يطلع من للنصر ناحية البحر الأحمر ويطلع وفر عون بجنوده, بجنوده بغيا وعدويا ويتراء الجمعان فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إننا المدركون قال كلا تعلم بقى من مرة أولين إن معي إيه ربي تأهدين كان الحل بإيه في العصر اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالفوضى العظيم بس كده لا, لا لما يدخل التيه ويقول يا رب عايزين ميه ربنا أوحى له كان موت بعصاك ها الحجر فنفج اثنى استنى عينا عصايا تطلع الحجر الجبل تطلعه من الميه وتطلع الميه من الحجر. من الحجر هي مثل العصايا دمين الله. الله يفعل كل شيء, كل شيء. كل شيء. الله, الله عز وجل من عز فوق كل شيء سبحانه وتعالى لما, لما قبض الحجاج حجاج بن يوسف الثقفي على ابن اخي صفوان ابن محرز وكان عالم كبير قبض عليه, عليه؟ فظل صفوان ابن محرز يدور في, في سكك المدينة, المدينة يدور على الاعيان وعلى العلماء وعلى الاكابر هل من كثير يستشفع لنا عند الحجاج هل من وكيل يستشفع لنا عند الحجاج فلم يزد وكانوا يهابون كانوا بخفو الحجاج فعاد إلى مسجد حي وقت القائلة فنام نام وأت القيلولة فأته آتي لومي قال يا طفوان كفكت كفاك بحثا وجهدا وقم واطلب حاجتك من وجهي يعني ايه يعني ايه يعني يعني ايه يعني اطلبها صح, صح, صح, صح, صح. يعني اطلبها صح لقيت صفوري اللي فقمت تصليت ركعتين لم اصليهما في حياتي وظللت اذع الله عز وجل بدعاء وبذراعه فقام الحجاج من نومه فزعا قال يا حراس علي بابن اخي صفور بن محمد قالوا يا امير الصباح قال لا الان فاني لا اطيق النوم فاتي به بين يدي الحجاج واقيم بين يديه قال له يا هذا اذهب واخبر عمك انا اخرجناك من هنا بلا كثير ولا وكيل. ولا وكيل وانما اخرجناك لله يبقى المشكله عندنا احنا احنا اللي مبنطوهاش صح, صح. اطلبها صح. صح. صح اعملها صح ليسو كان بس برضه. بس, برضه. بس برضه استعن بالله الاول استعن بالله ولا ايه ولا تعجل استقم بالله الاول وبعدين لا تعجل هارون الرشيد لما جاءه احد اهل العلم ايه... لا يحضرني اسمه الان واغلط عليه في النصيحه أمر به رون الرشيد صبغ منه، وأمر به قال اربطوه في في رجلي بغلة ثوراء يعني بغلة ايه اربطوه في رجليها وضربوها، فربطوه في رجليها وضربوها، فصلت هذه البغله تدور تدور تدور، فلما توقفت نظروا اليه فلم يجدوا شيئا في وجهه ولا في جسده ولا حتى في ملابسه وكان رجلا صليح فأتي به إليه قال ما هذا؟ قال اذهبوا به إلى غرفة وطيروا عليه بابها يعني الحطوط قضة وقفلوا عليه إيه الباب فذهبوا إلى غرفة وطيروا عليه بابها وتركوه طيلة الليل فلما أطلحوا راوه خارج الغرفة يصلي فأتي به بين يدي أمير المؤمنين فقال له من انجاك من الغرفة قال الذي أنجاني من البغلة قال ومن أنجاك من البغله قال الذي أنجاني من الغرفة وأنجاني منذ أن عرفته فقال هرون الرشيد يأمر أمير المؤمنين أن يركب على فرس المليح ويدار به في شوارع بغداد يقال إن أمير المؤمنين أراد أن يذل رجلا فأعزه الله من كان الله معه لا يكون أحد عليه صح خليك أنت عبد صالح وربنا سبحانه وتعالى يغير لك كل شيء حتى حتى نفسك حتى نفسك في ناس صالحين يا جماعه والله ومثلهم موجودين موجودين بيننا انا اعرفهم ناس صالحين صادقين اياك تياس واياك ان تحبط خليك عبد صالح الله عز وجل بيدعاء واحد مم. يغير مم. كل شيء كان في واحد, في واحد اسمه الجنيب اسمه, الجنيه. اسمه, الجنيه. اسمه مم. ايه اسمه ايه اسمه ايه هو ملك هو ملك الجنيب ايه امام امام كبير جدا. جدا. جدا من ايمه المتصوفه وكان له ابن أخت يدعى السري السقطي كان صفلة صغير كثيرا شاب يعني إيه 16-17 وكان الزنان له خلوة لخلوة بيخلو فيها بنفسه وبربه فكان هذا الجنان دائما ما يقتحم عليه خلوة ويفتد عليه خلواته صداق به يوما وضاق به زرعا فرفع يده وقال اللهم اشغل من يشغلنا عنك بك اللهم اشغل من يشغلنا عنك بك يقول السرير السقطين فكان من بركة دعوتي اني حجشت الى البيت اربعين حزا وصلت كن عبدا صالحا وسيغير الله لك كل شيء انا مش عايز اختم والله بس ما يفعتي ما واشي حتة دي تسمع عن واحد محمد الحنفية ابن سيدنا علي, سيدنا, علي سيدنا علي محمد ابن الحنفيه طب ازاي ابن سيدنا علي ايوه, أيوة من ام ثانيه من قبيله, قبيلة الح... الحناف غير السيده فاطمه فسمي أم نسبه الى امه أم كي أم يتميز أم عن اخوته ولكن كان عايش فتره مع حسن الحسين يعني عايش اجواء النجوم في مره ارسل هراقل عظيم الروم الى الى عبد الملك بن مروان هرقل أرسل إلى ميم عبد الملك بن مروان ذا كان خليفة المسلمين عبد الملك بن مروان كان خليفة المسلمين, خليف المسلمين فهرقل أرسل كان عظيم الروم أرسل إلى عظيم المسلمين يتوعدو ويتهددو بالقاتل قالوا هأتيلك وهعمل فيك وهازوى فكان عبد الملك بن مروان رجلا لا يجيد الحرب، يعني لم يكن بليغا، هو كان بليغ خاصيف، مفوه، ولكنه لم يكن اديبا رصينا. فراد أن يرد عليه برد بليغ. فارسل بهذه الرساله إلى الحجاج بن يوسف الثقفي على أنها من مين؟ من عبد الملك بن مروان للحجاج بن يوسف الثقفي. منه, منه, منه يتوعده منه ويتهدده بالقتل, بالقتل. تمام؟, تمام،, تمام،, تمام فقرأ بن يوسف الثقفي الرسالة وبرضو الحجاج لم يجب عليه ارسل الحجاج بهذه الرسالة الى محمد ابن الحنفيين تمام يتوعده ويتهدده بالقتل أخذ محمد بن حنسوية رسالة وقرأها ثم قلبها وكتب عليها بسم الله الرحمن الرحيم قبل غنى أن الله عز وزن يطلع على خلقه في كل سنة ثلاثمائة مرة فينظر لهم نظر رحمة فيرحمهم بها, بها وإني أسأله سبحانه أم ينظر إلي بنظرة منها فيمنعني منك وممن ورائك وأرسل الرسالة دي مين لحجاج فأخذ الحجاج الرسالة وأرسلها إلى عبد الملك بن مروان أخذ عبد الملك بن مروان الرسالة وأرسلها إلى مين إلى هرق فلما قرأها قال والله ما هذا بكلامك ولا بكلام الحجاج وما خرج هذا إلا من بيت النبوة من كان الله معه من يكون عليه اعرف ربنا اتعمل مع ربنا واعرفه كويس اللي يعرف ربنا ما يرجعش ابدا ابو سليمان الداراني كان بيقول كلمه جميله قوي احفظها واخرج بيها النهارده صلى على النبي عليه الصلاه ممكن تكتبها بوست النهاردة على الفيس او تويت تويتر او حاجه من الجماعة اللي مدمنين الفيسبوك ال... ابو سليمان الداراني بيقول ايه بيقول وانما رجع على رجع فانما رجع من منتصف الطريق فان من وصل الى الله لا يرجع عنه ابدا نقول وانما رجع من رجع فانما رجع من منتصف الطريق فان من وصل الى الله لا يرجع عنه ابدا يا جماعه احنا في حرب حقيقيه شطار والدنيا دنيا دنيا والمجرمين اللي في الدنيا في, الدنيا في, دنيا. دنيا. في, الدنيا. في مجرمين, <تصفيق> مجرمين اه صوى كده وفي, مجرمين, وفي مجرمين, مجرمين, إيه؟ مجرمين ايه اكابر ربنا قال جعلنا ايه اكابر مجرمين لن يريدوا صراحك ابدا ابدا ابدا انت لما تمشي للجامعة في, في شارع آه آه آه طلال الدين طلال الدين طلال الدين درس عارفين بنت لما تشوف ولد وبنت قاعدين قاعدين المشهد ده وراه ميت فيديو كل فيديو كل فيديو فيديو وميت مسلسل وخمسين أغنية وخمسين حاجة فيسبوك ما هوش جاي كده لا لا لا المشهد ده نتيجه للآخر خالص لن هم لن يطرقوك أبداً دنبي أبداً, أبداً, أبداً ربنا عان وهم ينهون عنه وينهون عنه مش هيسبوه فلن تتصر على أعدائك إلا إذا انتصرت أولاً على نفسك نفسك حلاوة أحفظ كما دي حلاوة الانتصار على, على النفس لن تتأتى إلا إلا بالالحاح على النفس, على النفس في العودة, في العودة ال.. الى الله في فرقه وعطاء قدامك الالحاح على النفس بالعوده الى الله كل ما, كل ما, توع كل ما توع خد, خد. انتباهتك وشيل ايش اللي احنا ايه فايتف فايتف فايتف فايتف فايتف التهاب في الأول من نشيله لما يبقى بقى ورم احبطومه يعني إحباطومة ده يعني ورم، أو يعني, يعني ورم، لما يبقى احبطومه من أحسن ما حد، حس... صح ولا غلط، غلط، خلص ورم، ممكن يبقى خبيث ما نجي، إنما لما يبقى هو في الأول احبطايتس انت تاخد كوجستال هاي حلوة هيبقى أذن صور، صح ولا غلط، صح, صح, صح, صح في الأول تبارك في الأول، ألح على نفسك. بالعودة, بالعوده الى الله, الله. الله. الله. وكن, وكن قريبا, قريباً. كن, كن استعين بالله يا يا ابن القيم ابن لما جاءه احزن نفسه قال يا إمام. إمام. إمام. إمام. امام كيف استعين على جيطاني قال يا بني اذا مررت بي غنم, غنم. ونبحك كلب الغنم ماذا تفعل قال استعن برب الغنم فنادي إيه؟, إيه؟, إيه؟, ايه الراعي بتاعه. قال واذا نبح كما قال استعن برب الغنم بقائد براعي الغنم قال اذا نبحا مرة ثالثه قال استعن برب الغنم قال يا ابني اذا نبحك كلب الغنم فاستعن برب الغنم يكفيك صحوا الغلط، صح صح لما الكلاب يقسو عليك، استنبي، ربّوه، سبحان الله، ربّوه، هو اللي يصرف عنك ويُخزّل عنك ويبعد. عنك اخر حاجة استنصر ربنا سبحانه وتعالى وخليك مع ربنا وارجع تاني لا تياس من رحمة الله تدارك ما فاتك من كلام الامام الجنيد الجميل لو اقبل صادق على الله عز وجل الف الف ثم ثم تركه يوما واحدا لكان الذي فاته اكثر مما حازه تعالى،, تعالى،, تعالى،, تعالى متدارك ما <تضارك> فاتك لن تجد افضل من يعاملك من الله سبحانه وتعالى مهما روح ومهما لفيت سيدنا سليمان لتفسير قول الله عز وجل قال يا نسو علمنا منطق الطير, الطير واتينا من كل شيء قال علمنا ما يعلمه الناس وما لم يعلمه الناس فلم نجد أفضل من تقوى الله لم نجد خيرا من تقوى الله عز وجل استنصر ربك على نفسك فإن ربك كريم رحيم ودائما كانوا يقولون إن أبواب الملوك لا تطرق بالحجارة ولكنها, ولكنها تطرت بالدموع, بالدموع فمن أراد عطاءه فليبكي على بابه أقص, أقص على باب ربنا, ربنا, ربنا وبكي, وبكي, وبكي فإن أهل شيء عند ربنا, ربنا سبحانه وتعالى هي, هي, هي, هي, هي, هي الدموع أسأل الله عز وجل أن يهدينا ولياكم الى سواء السبيل اللهم اغفر لنا ذنوبا وإسرفنا دموع في أمرنا رب عنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا واهدينا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك ذكرين، لك شكارين إليك مخبتين اوهين رب تقبل توبتنا واخذ حبوتنا وامحو خطيئتنا واجد دعوتنا وصل سخاء مصدورنا اللهم ردنا اليك مردا جميلا اللهم خذ بايدينا ونوصينا اليك أخذ الكرام عليك لا منجا ولا منجا منك الا إلي اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا